وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر fam bjeset min huzneta 10 eyne, tad alim kunnunasim mashrabhem, bozilla ve azla طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كان أنفسهم يظلمون